ி ரூ கூ நு அலமு விமசிஹனு நஜியந்த இல்லம் அச்சூ கமில் கோவி رُسُلُنَا نُطًى فِي أَبِيهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرعًا شِيءَ أَبِيهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا نُجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ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 وعاداً وثموداً وقد تبين لكم مما ساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السبيل وكانوا مستبصرين